الرجل لقد تغير صاحبي نعم تغير ضحكاته الوقوره تصافح اذنيك كنسائم الفجر النديه وكانت من قبل ضحكات ماجنة مستهترة تصق الاذان وتؤذي المشاعر نظراته الخجولة تنم عن طفل ناصف وكانت من قبل جريئة وقحة كلماته تخرج من فمه بحسام وكانت من قبله يبعثرها هنا وهناك تصيب ذاك وتجرح ذاك لا يعبأ بذلك ولا يهتم وجهه هادئ وجهه هادئ القسماء تزينه لحيه مروره وتحيط به هاله من النور وكانت ملامحه من قبل تعبر عن الانطلاق وعدم المبالاه والاهتمام نظرت اليه واطلت النظر في وجهه ففهم ما يدور في خاطري فقال لانك تريد ان تسال ماذا غيرك قلت نعم هو ذاك فصورتك التي اذكرها منذ لقيك اخر مره منذ سنوات تختلف عن صورتك الان فتنهد قائلا سبحان مغير الاحوال قلت لا بدي ان وراء ذلك قصه قال نعم وساقصها عليك ثم التفت الي قائلا كنت في سيارتي على طريق ساحلي وعند احد الجسور الموصله الى احد الاحياء فوجئت بصبيه صغير يقطع من امامي الطريق فارتبكت واختلت عجله القياده من يدي ولم اشعر الا وانا في اعماق المياه ولم اشعر الا وانا في اعماق المياه رفعت راسي الى اعلى لاجد متنفسا ولكن الماء بدا يغمر السياره من جميع نواحيها مددت يدي لأفتح الباب فلم ينفتح هنا تأكدت أني هالك بلا محال وفي لحظة لا انها ثواني مرت امام ذهني صور سريعه متلاحقه هي صور حياتي الحافله بكل انواع العبث والهجون وتمثل لي الماء شبحا مخيفا واحاطت بي الظلمات كثيفا واحسست باني اهوي الى اغوار سحيقه من الظلمه فانتابني فزع شديد فصرخت في صوت مكتوم يا رب يا رب اما يجيب المضطر اذا دعاه ودرت حول نفسي مادة ذراعي اطلب النجاه لا من الموت الذي اصبح محققا بل من خطاياي التي حاصرتني وضيقت علي الخناق احسست بقلبي يخفق بشده تنتفض وبدات ازيح من حولي تلك الاسماح المغيطه واستغفر ربي قبل الانالقى احسست ان كل ما حولي يضغط علي كان مس لحاله المياه الى جدران من الحديد فقلت انها النهايه لا محاله فنطقت بالشهادتين وبدأت استعد للموت وحركت يدي فاذا بها تنخدث في هراء فذا يمتد الى خارج السياره وفي الحال تذكرت ان زجاج السياره الامامي مكسور ان شاء الله ان ينكسر في حادث منذ ثلاثه ايام وكفست دون تفكير ودفعت بنفسي من خلال هذا الفراغ خرجت من اعماق الماء فاذا الابواب تخمرني واذا بي خارج السياره ونظرت فاذا جمع من الناس يقفون على الشاطئ كانوا يتصايحون باصوات لم اتبينها ولما راوني نزل اثنان منهم واخرجاني من الماء وقفت على الشاطئ داهلا داهلا اما حولي غير مصدق اني نجوت من الموت واني الان بين الاحياء كنت اتخيل السياره وهي غارقه في الماء فاتخيلها تختنق وتموت وقد ماتت فعلا وهي الان راقده في نعشها امامي لقد تخلصت منها وخرجت خرجت مولودا جديدا لا يمت الى الماضي بسبب من الاسباب احسست برغبه في الركض بعيدا والهرب من قبل المكان هذا المكان الذي دفنت فيه الماضي بنفس ومضيت مضيت الى البيت انسانا اخر الرجل الذي خرج قبل ساعات دخلت البيت وكان اول ما وقع عليه بصري صور معلقه على الحائط لممثلات وراقصات ومغنيات اندفعت الى الصور ومزقتها ثم رميت على سريري ابكي ولاول مره ابكي احس بالندم احس بالندم الندم على ما قررت فتنصب في غثاره من عين واخذ جسمي يهتز وبينما انا كذلك اذا بصوت لطالما سمعته وتجاهلته انه صوت الاذان الله اكبر الله اكبر انه صوت الاذان يجلجل في الفضاء وكاني اسمعه لاول مره وجلجله الاذان في كل حي ولكن اين صوت من بلالي منائركم علت في كل ساحه ومسجدكم من العباد خالد يقول فانت قد وقفا وتوضات وفي المسجد بعد ان اديت الصلاه اعلن توبتي وجلست ابكي وادعو الله ان يغفر لي خطيئتي ومنذ ذلك الحين وانا كما ترى قلت هنيا لك الدموع الحاره هنيا لك الدموع الحاره وهنيئ لك الانضمام الى قوافل العائدين قال سبحانه يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا وقال صلى الله عليه وسلم كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التواب قال عمر رضي الله عنه التوبه النصوح ان يذل العذ ثم يتوب فلا يعود فيه وقال الحسن البصري التوبه النصوح ندم بالقلب استغفار باللسان تركا بالجوارح واظمار بان لا يعود وقال يحيى بن معاذ علامه التائب اسبال الدمعة وحب الخلوة والمحاسبة للنفس في كل همة نفسة بنام الثنوب وكن أرب من الله كل لحظة وكل سنية أكن بقلبي معاه وبأراض أبوض نونك اكون قريب من الله احصو كل ثانيه اكون بقلبي معا ما دي راض هو راقي عني هم الان مشتاق لللقا والوجه الكريم عاش من قوي في الدعاء من عرف رحمن رحيم مشتاق قوي للقاء والوجه الكريم عاش من قوي في الدعاء من عرف رحمن رحيم انا خايف منك واخجل افضل كده خايف على طول انا خايف منك وخجول افضل كده خايف على طول علشان نفسي يا رب اراضيك ارضك كمان حبيبك الرسول